السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء واختار منهم الأئمة المجتهدين في فروع الشريعة الأولياء فمن أحبهم كلهم فقد فاز ودخل في زمرة الأتقياء ومن انتقص واحدا منهم فقد ظلم نفسه وهو من الأغبياء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العلماء الفقهاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن في تراجم العلماء فوائد نفيسه وعوائد جليله فعند ذكرهم تنزل الرحمة يقول الإمام سفيان بن عينة رحمه الله تعالى عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ويقول محمد بن يونس رحمه الله ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين ومن هذه الفوائد معرفة مناقبهم وأحوالهم فنتأدب بآدابهم ونقتبس من محاسن آثارهم ومنها معرفة مراتبهم وعصورهم فينزلون منازلهم ولا نقصر بالعالي في الجلالة عن درجته ولا نرفع غيره عن مرتبته وقد قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم وثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنها وثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم من هنا جاء الكلام على سيدنا وإمامنا وفقيه ملتنا إمام الأئمة الفقهاء أبي حنيفة النعمان لنتعرف شيئا يسيرا من سيرته العطرة ولنختذي به في ديننا ودنيانا فأبدأ مستعينا بالله تعالى متوكلا عليه اسمه ونسبه هو الإمام فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت ابن زوطى أو زوطى على وزن موسى أو سلما وهذا زوط أو زوط اسمه النعمان ابن المرزبان ومعناها أي المرزبان الرئيس من الفرس من أبناء فارس الأحرار ينتسب إلى أسرة شريفة في قومه أصله من كابل أسلم جد أبيه المرزبان أيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتحول إلى الكوفة فاتخذها سكنا تاريخ ولادته ولد الإمام أبو حنيفة بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة على القول الراجح في أيام الخليفة عبد الملك بن مروان روى الخطيب بسنده إلى إسماعيل بن حماد ابن الإمام أبي حنيفة قال إن الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت بن نعمان بن المرزبان من أبناء فارس الأحراب والله ما وقع علينا رق قط هذه الرواية ترد روايات أخرى بأن جده كان عبدا ثم أعتق فكان مولى لبني تيم هذه الرواية عن حفيد الإمام يقول والله ما وقع علينا رق قط ولد جدي سنه 80 وذهب ثابت الى امير المؤمنين علي رضي الله عنه الى امير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو صغير فدعاه بالبركه فيه وفي ذريته ونحن نرجو من الله تعالى أن يكون قد استجاب ذلك لعلي رضي الله عنه نشأته العلمية وتقلبه في العلوم نشأ الإمام أبو حنيفة بالكوفة في أسرة مسلمة صالحة غنية ويبدو أنه كان وحيد أبويه وكان أبوه خزازا أن يبيع الأثواب في دكان له بالكوفة ولقد خلف أبو حنيفة أباه بعد ذلك فيه حفظ القرآن الكريم في صغره شأن أمثاله من ذوي النباهة والصلاح والظاهر أنه لم يتوجه في بداية أمره لسماع دروس العلماء وحضور حلقاتهم بل كان مع والده في دكانه إلى أن وافق لقاء بينه وبين الإمام الشعبي كان فاتحة خير عظيم في إحياة الإمام رحمه الله روى الحارثي بسنده إلى الإمام أبي حنيفة قال مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني وقال إلى ما تختلف يعني إلى أي عالم من العلماء تتردد فقلت أختلف إلى فلان يقصد السوق قال لم أعني إلى السوق فعنيت الاختلاف إلى العلماء فقلت له أنا قليل الاختلاف إليهم فقال لا تفعل وعليك بالنظر في, في العلم ومجالسة العلماء فإني أرى فيك يقظة وحركة وهذه فراسة من الإمام الشعبي رحمه الله تعالى في أبي حنيفة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا فراسة المؤمن وهكذا الأصل في كل مسلم أن ينبها وأن يوجه إلى ما فيه الخير إن شاء الله قال فإني قال عليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء فإني أرى فيك يقظة وحركة قال فوقع في قلبي من قوله فتركت الاختلاف إلى السوق وأخذت في العلم فنفعني الله تعالى بقوله أول ما اتجه إليه الإمام أبو حنيفة من العلوم علم أصول الدين ومناقشة أهل الإلحاد والضلال وقد دخل البصرة أكثر من سبع وعشرين مرة يناقش ويجادل ويرد الشبهات عن عن الشريعة ومع كل هذا كان ينهى أصحابه والمقربين إليه عن الجدل رأى رضي الله عنه ولده حمادا يناظر في الكلام فنهاه فقال حماد رأيناك تناظر فيه وتنهانا عنه فقال رضي الله عنه كنا نناظر وكأن على رؤوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم وكأنه يتكلم بلسان حالنا اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله وأنتم تناظرون وتريدون زلة صاحبكم ومن أراد أن يزل صاحبه فقد أراد أن يكفر صاحبه ومن أراد أن يكفر صاحبه فقد كفر قبل أن يكفر صاحبه والعياذ بالله ولقد أراد الله به وبالمسلمين الخير الكثير والنفع العميم فاستجيبت فيه دعوة سيدنا علي رضي الله عنه لجده ولذريته ورجاء الإمام الشعبي له خاصة فاتجه إلى الفقه وكان سبب ذلك ما روى تلميذه الإمام زفر عنه قال سمعت أبا حنيفة يقول كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيه مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان فجاءتني مرأة يوم فقالت رجل له مرأة أراد أن يطلقها للسنة كم يطلقها فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني فسألت حمادا فقال يطلقها وهي طاهرة من الحيض والجماع تطليقه ثم يتركها حتى تحيض حيضتين بعد الحيضة الأولى فهي ثلاث حيض فإذا اغتسلت فقد حلت للأزواج فرجعت هذه المرأة فأخبرتني فقلت لا حاجة لي في الكلام وأخذت نعلي فجلست إلى حماد اسمع مسائله فأحفظ قوله ثم يعيدها من الغد فأحفظ ويخطئ أصحابه ثم قال لا يجلس في صدر الحلقة بحذائي غير أبي حنيفة انتقل الإمام أبو حنيفة إلى شيخه حماد ولزمه حتى بز أقرانه وتجاوز أمثاله وسابقيه في حلقة شيخه لحفظه وأدبه حتى أدناه منه وجعله في صدر الحلقة وكان أدبه مع شيخه موضع العجب فلقد كان يقصده في بيته ينتظره عند الباب حتى يخرج لصلاته وحاجته فيسأله ويصحبه وكان إذا احتاج شيخه إلى شيء قام هو على خدمته وقد روي عنه أنه قال ما صليت صلاة منذ ما تحمد إلا استغفرت له مع والدي وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما وما مددت رجلي نحو دار حماد إجلالا له وكان بين داري وداره سبع سكك أي طرق وما مددت رجلي نحو دار حماد إجلالا له لأنه علمة وكان بين داري وداره سبع سكك واستمر على هذه الحال من الصحبة والملازمة ثماني عشرة سنة حتى مات حماد رحمه الله واتفق أصحاب حلقة الدرس على أن يخلفه أبو حنيفة في الدرس فكان خير خلف لخير سلف شيوخ الإمام أبي حنيفة أخذ الإمام أبو حنيفة عن أربعة آلاف شيخ من التابعين وغيرهم ولا غرابة في هذا ولا عجب فقد عاش رضي الله عنه سبعين سنة وحج خمسا وخمسين مرة وأقام بمكة سنوات وكانت الكوفة مركز علم وحديث تعج كبار العلماء فإذا كان الإمام رحمه الله حريصا على اللقيا والاستفادة من العلم وأهله وكان كذلك فقد تيسر له في خمس وخمسين سنة أن يلتقي بأربعة آلاف شيخ وأن يأخذ عنهم قال الشيخ محمد السنبلي في كتابه تنسيق النظام في مسند الإمام فصل في تراجم شيوخ الإمام بلا واسطة اعلم أن عامة شيوخه في هذا المسند مسند الحصكفي من أجل رجال الصحيحين كمنصور بن المعتمر ومجاهد بن جبر والحكم بن عتيبة والزهري ونافع وطاوس وغيرهم ثم قال وليس في عامة شيوخه ورجال مسنده من اتفق على كذبه أو وضعه أو ضعفه نعم ضعف بعض النقاد بعضهم كابن لهيعة ومحمد بن سائب الكلبي ومسلم, ومسلم بن كيسان وذكر أسماء لكن لا مضايقة فيه لأن أحاديثهم لا تنزل من أن تعد متابعات وشواهد على الصحاح ثم عدد الأسماء التي أوردنا تراجم بعضهم باختصار فمن شيوخه إبراهيم بن محمد المنتشر الكوفي وإبراهيم بن يزيد النخع وأيوب السختياني البصري وربيعة الرأي وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة وسعيد بن مسروق والد سفيان الثوري وسليمان بن يسار الهلال المدني وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني وعطاء بن يسار الهلال المدني وعامر بن شراحيل الكوفي الشعبي الذي نصحه في صغره بالاتجاه إلى طلب العلم وعمر بن ذينار المكي والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وعطاء بن أبي رباح القرشي وحماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري وهو شيخ الإمام المباشر قال الحافظ الذهبي في أعلامه في سير أعلام النبلاء في ترجمة حماد كان أحد العلماء الأذكياء والكرام الأسخياء له ثروة وحشمة وتجمل من سخائه وجوده أنه كان يفطر في شهر رمضان خمسمائة إنسان فإذا كانت ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطى كل واحد مئة درهم وقال الإمام الذهبي في آخر ترجمته ترجمة حماد بن أبي سليمان قال فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأفقه أصحابه مع القمة وأفقه أصحابه إبراهيم وأفقه أصحاب إبراهيم حمد وأفقه أصحاب حمد أبو حنيفة وأفقه أصحابه أبو يوسف وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق وأفقههم محمد بن الحسن وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعي رحمهم الله تعالى فانظر أيها الأخ المسلم فانظر أخي طالب العلم إلى هذه السلسلة الزهبية الإمام الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن علي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ابتداء جلوسه للإفتاء والتدريس روى الحارثي بسنده إلى الإمام قصة تحوله رضي الله عنه إلى حلقة حماد وفيها فصحبته عشر سنين فنازعتني نفسي لطلب الرئاسة وهذه طبيعة البشر فأحببت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي فخرجت ليلة بالعشي وغرضي أن أفعل فلما دخلت المسجد فرأيته لم تطب نفسي أن أعتزله فجئت فجلست معه فجاءه تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة وترك مالا وليس له وارث فأمرني أن أجلس مكانه فما هو إلا أن خرج حتى وردت علي مسائل لم أسمعها منه فكنت أجيب وأكتب جوابي فغاب شهرين ثم قدم فعرضت عليه تلك المسائل وكانت نحو من ستين مسألة فوافقني في أرضعين وخالفني في عشرين فآليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت فلم أفارقه حتى مات رحمه الله قال ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي في كتابه الخيرات الحسان ولما مات شيخه حماد بن أبي سليمان احتاج الناس لمن يجلس لهم فجلس ابنه واختلف إليه أصحاب أبيه فلم يجدوا عنده ما يغنيهم لأن الغالب عليه النحو والكلام فجلس موسى بن كثير فاحتمله الناس للقيه الأكابر وإن لم يكن حاذقا في الفقه فخرج حاجا فأجمع رأيهم على أبي حنيفة فأطاعهم وقال ما أحب أن يموت العلم فاختلفوا إليه فوجدوا عنده من العلم الغزير في كل باب وحسن المواساة والصبر عليهم ما لم يجدوه عند غيره فلزموه وتركوا غيره ثم تخرجوا به طبقة بعد طبقة وإما زاد على إقبال في إقباله على التدريس بعد انقباضه عنه أنه رأى كأنه ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عظامه فوضعها على صدره بعد أن استخرجها وفي رواية أنه لما استخرجها صار يؤلف بعضها على بعض فأفزعه ذلك فزعا شديدا وأقلقه إلى أن عاده إخوانه فأرسل إلى ابن سيرين وكان في البصرة فأولها بأن صاحبها يفتح للناس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتأويلها ما لم يسبقه أحد إليه فعند ذلك انبسط في المسائل وأتى فيها بما يبهر العقل الصفات التي تميز بها على من بعده هي كثيرة ومنها أنه رأى جماعة من الصحابة قال الحافظ الزهبي في سير أعلامه ولد سنة ثمانين في حياة صغار الصحابة ورأى أنس بن مالك لما قدم عليه ملكوفة وروى الحافظ بن سعد في طبقاته بسنده إلى الإمام أبي حنيفة قال قدم أنس بن مالك رضي الله عنه الكوفة ونزل النخع وكان يخضب بالحمره قد رأيته مرارا وقال الحافظ بن حجر العسقلاني أنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها, بعد مولده بها سنة ثمانين فهو من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له وقد صح من طرق أنه صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وطوبى لمن رآ من رآني طوبى لهم وحسن مآب وروى الطبراني بسند حسن عن عبد الرحمن بن عقبة الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار مسلم رآني ولا من رآ من رآني ومن هذه الصفات أنه ولد في قرنه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه من طرق كثيرة أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومنها أنه اجتهد وأفتى في زمن التابعين ولما حج شيخه الأعمش سليمان بن مهران وهو ثقة حافظ عالم بالقراءات ورع لما حج أرسل إليه ليكتب له المناسك وكان يقول أكتب المناسك عنه فإني لا أعلم أحدا أعلم بفرضها ونفلها منه روى أبو محمد الحارفي عن جرير قال سمعت الأعمشة وجاءه رجل فسأله عن مسألة فقال عليك بأهل تلك الحلقة فإنهم إذا وقعت لهم مسألة لا يزالون يديرونها بينهم حتى يصيبونها يعني حلقة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فثبت بما ذكرنا أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه كان مقدما في الفتوى معظما في زمن التابعين رحمهم الله ومنها أنه أخذ عن أربعة آلاف شيخ من التابعين وغيرهم فعن الربيع بن يونس قال دخل أبو حنيفة على الخليفة المنصور وعنده عيسى بن موسى فقال للمنصور يا أمير المؤمنين هذا عالم الدنيا اليوم فقاله الخليفة عمن أخذت العلم؟ قال عن أصحاب عمر عنه وعن أصحاب علي عنه وعن أصحاب بمسعود عنه فقال المنصور بخن بخن لقد استوثقت لنفسك ما شئت ومنها رواية الأئمة الكبار عنه قال أبو محمد الحارثي لو لم يستدل على فضل الإمام أبي حنيفة إلا برواية الكبار عنه كعمر بن دينار لكفا ومنها ما اتفق له من الأصحاب مما لم يتفق لأحد بعده روى الخطيب عن, عن ابن كرامة قال كنا عند الإمام وكيع بن الجراح رضي الله عنه يوما فقال رجل أخطأ أبو حنيفة فقال وكيع كيف يقدر أبو حنيفة أن يخطئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر ومحمد في قياسهم واجتهادهم ومثل يحيى بن أبي ابن زكريا بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل ابني علي في حفظهم الحديث ومعرفتهم ومثل القاسم بن معن ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود في معرفته باللغة والعربية وداود بن نصير الطائي والفضيل بن عياب في زهدهما وورعهما من كان أصحابه هؤلاء وجلساؤه لم يكن ليخطئ لأنه إن أخطأ ردوه إلى الحق ثم قال وكيع والذي يقول مثل هذا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ومنها أنه أول من دون علم الفقه ورتبه أبوابا ثم تابعه الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في ترتيب الموطأ لم يسبق أبا حنيفة أحد لأن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم اعتمدوا على قوة حفظهم فلما رأى أبو حنيفة العلم منتشرا خاف عليه فجعله أبوابا مبوبة وكتبا مرتبة فبدأ بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالصوم ثم سائر العبادات ثم بالمعاملات ثم ختم بالمواريث لأنها آخر أحوال الناس وهو أول من وضع كتاب الفرائض وأول من وضع كتاب الشروط روى الصيمري بسنده إلى أبي سليمان الجوزجاني قال قال لي أحمد بن عبد الله قاضي البصرة نحن أبصر بالشروط من أهل الكوفة فقلت له إن الإنصاف بالعلماء أحسن إنما وضع هذا أبو حنيفة فأنتم زدتم ونقصتم وحسنتم الألفاظ ولكن هاتوا شروطكم وشروط أهل الكوفة قبل أبي حنيفة فسكت ثم قال التسليم للحق أولى من المجادلة في الباطل ومنها انتشار مذهبه في أقاليم ليس فيها غيره كالهند والسند والروم وما وراء النهر وغير ذلك حتى إن المحدث الفقيه المفسر الأصولي القارئ علي القاري المتوفى سنة ألف وأربعة للهجرة عد في مقدمة كتابه مرقات المفاتيح أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة في القرن الحادي عشر ثلثي المسلمين في العالم طريقة الإمام أبي حنيفة في تقرير المسائل ابتكر الإمام نموذجا منهجيا في تقرير مسائل الاجتهاد وذلك عن طريق عرض المسألة على تلاميذه العلماء في حلقة الدرس ليدلي كل بدلوه ويذكر ما يرى لرأيه من حجه ثم يعقبه على آرائهم بما يدفعها بالنقل أو بالرأي ويصوب صواب أهل الصواب ويؤيده بما عنده من أدلة ولربما انقضت أيام حتى يتم تقرير تلك المسألة وإنها والله خطة منهجية حرة شريفة يظهر فيها احترام الآراء ويشتغل فيها عقل الحاضرين من التلامذة كما يظهر علم الأستاذ وفضله فإذا تقرت مسألة من مسائل الفقه على تلك الطريقة كان من العسير نقدها فضلا عن نقضها قال الموفق المكي وضع أبو حنيفة مذهبه شورى بينهم لم يستبد فيه بنفسه دونهم وهذا هو المجمع الفقهي الأول هذا هو المجمع الفقهي الذي كان قد انتهجه الإمام أبو حنيفة لم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه في الدين ومبالغة في النصيحة لله ولرسوله والمؤمنين فكان يلقي مسألة مسألة يقلبها ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال فيها ثم يثبتها القاضي أبو يوسف في الأصول حتى أثبت الأصول كلها اما إذا اشكلت عليه مساله قال لاصحابه ما هذا الا لذنب احدثته ما هذا الا لذنب احدثته وكان يتهم نفسه رحمه الله وكان يستغفر وربما قام وصلى فتنكشف له المساله ويقول رجوت انه تيب علي فبلغ ذلك الفضيل بن عياض فبكى بكاء شديدا ثم قال ذلك لقلة ذنبه أما غيره فلا ينتبه لهذا وروا أبو يوسف قال كان أبو حنيفة إذا وردت عليه المسألة قال ما عندكم فيها من الآثار فإذا روينا الآثار وذكرنا وذكره وما عنده نظر فإن كانت الآثار في أحد القولين أكثر أخذ بالأكثر فإذا تقاربت وتكافأت النظر فاختار تلامذته الأعلام أكرم الله الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه بتلامذة عظام كانوا في العلوم جبالا يقرر معهم المسائل ويقاعد القواعد ويتجنم بهم الخطأ يوشك أن يقع فيه تفقه به جماعة من الكبار منهم زفير بن زفر بن الهذيل وأبو يا أبو يوسف القاضي وابنه حماد بن أبي حنيفة ونوح بن أبي مريم وأبو مطيع البلخي والحسن بن زياد اللؤلؤي ومحمد بن الحسن وأسد بن عمر القاضي وروا عنه من المحدثين والفقهاء عدة لا يحصون فمن أقرانه مغيرة بن مقسم وزكري بن أبي زائدة ومسعر بن كدام وسفيان الثوري ومالك بن مغول ويونس بن أبي إسحاق وجاء بعدهم كذلك عدد ممن روى عن الإمام رحمه الله تعالى ذكر الشيخ القرشي في كتابه الجواهر المضية بسنده قال حدثني أسد بن الفرات قال كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا الكتب أربعين رجلا وكان في العشرة المتقدمين أبو يوسف وزفر وداود الطائي وأسد بن عمر ويوسف بن خالد السمت ويحيى بن زكريا وكان هو الذي يكتبها لهم ثلاث سنين وذكر الموفق المكي أن الذين رووا عن الإمام من كبار العلماء سبعمائة وثلاثون رجلا كلهم من مشايخ المسلمين رووا عنه وحدثوا عنه في الآفاق وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه هؤلاء ستة وثلاثون رجلا منهم ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء وستة يصلحون للفتوى واثنان وهم أبو يوسف وزفر يصلحان لتأذيب القضاة وأرباب الفتوى إكرامه طلابه وحضه على طلب العلم كان ابو حنيفه رحمه الله طويل الصمت كثير التفكر دقيق النظر في الفقه لطيف الاستخراج في العلم والبحث لا يطلب على تعليمه وان كان يطلب على تعليمه وان كان الطالب فقيرا اغناه واجرى عليه وعلى عياله حتى يتعلم فإذا تعلم قال له قد وصلت إلى الغنى الأكبر معرفة الحلال والحرام وكان كثير العقل قليل المجادلة لهم وعن أبي يوسف قال كنت أطلب الحديث وأنا مقل المال فجاء إلي أبي وأنا عند الإمام فقال لي يا بني لا تمدن رجلك معه فإن خبزه مشوي وأنت محتاج فقعدت عن كثير من الطلب واخترت طاعة والدي فسأل عني الإمام وتفقدني وهذه أحوال العلماء, العلماء الشيوخ الفقهاء يتفقدون أحوال تلامذتهم وخصوصا النابغين منهم وقال حين رآني ما خلفك عنا قلت طلب المعاش فلما رجع الناس وأردت الانصراف دفع إلي سرة فيها مئة درهم فقال أنفق هذا فإذا تم أعلمني والزم الحلقة فلما مضت مده دفع إلي مئة أخرى وكلما نفدت كان يعطيني بلا إعلام كأنه كان يخبر بنفادها حتى بلغت حاجتي من العلم أحسن الله مكافأته وغفر له وذكر أيضا أن الحسن بن زياد كان فقيرا وكان يلازمه وكان أبوه يقول له لنا بنات وليس لنا ابن غيرك فاشتغل بهن فلما بلغ الخبر الإمام أجرى عليه رزقا وقال إلزم الفقه فإني ما رأيت فقيها معسرا قط ذكر الأصول التي بنا عليها مذهبة يتعين عليك أيها الأخ الكريم طالب العلم ألا تفهم من أقوال العلماء عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم أصحاب الرأي أن مرادهم بذلك تنقيصهم ولا نسبتهم إلى أنهم يقدمون رأيهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على قول أصحابه لأنهم براء من ذلك روى الذهبي بسنده إلى أبي حنيفة قال ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابة اخترنا وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال وقال وكيع بن الجراح سمعت أبا حنيفة يقول البول في المسجد أحسن من بعض القياس وروى محمد بن شجاع قال سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول قال أبو حنيفة هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر عليه أحدا ولا نقول يجب على أهل على أحد قبوله فمن كان عنده أحسن منه فليأتي به وقال ابن حزم جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة على أن مذهب أبي حنيفة على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي أما أخلاق الإمام وصفاته فشأن الأخلاق عادة أنها من ثمرات الإيمان فهي تنبئ عما يعمر قلب صاحبها من إيمان وتقوى وبر وكلما قوي الإيمان واستولى على القلب وتمكن منه وملأه بنوره ارتفعت واتسعت وعمت وسمت وعلت روى الحافظ الزهبي في مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه بسنده قال عن الحسن بن إسماعيل بن مجالد عن أبيه قال كنت عند الرشيد إذ دخل عليه أبو يوسف فقال له هارون صف لي أخلاق أبي حنيفة قال كان والله شديد الذب عن محارم الله مجانبا لأهل الدنيا طويل الصمت دائم الفكر لم يكن مهذارا ولا ثرثارا إن سئل عن مسألة كان عنده منها علم أجاب فيها وما علمته يا أمير المؤمنين إلا صائنا لنفسه ودينه مشتغلا بنفسه عن الناس لا يذكر أحدا إلا بخير فقال الرشيد هذه أخلاق الصالحين وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا احسن سمتا وحلما من أبي حنيفة ولقد كنا عنده في المسجد الجامع فوقعت حية من السقف في حجره فما زاد على أن نفض حجره فألقاها وما منا أحد إلا هرب اتصف الإمام أبو حنيفة بصفات تجعله في الذروة العليا بين العلماء فقد اتصف بصفات العالم الحق السبت السقة البعيد المدى في تفكيره المتطلع إلى الحقائق الحاضر البديهة التي تسارع إليها الأفكار فقد كان رضي الله عنه ضابطا لنفسه مستوليا على مشاعره لا تعبث به الكلمات العارضة ولا تثنيه عن الحق عن التزام الحق العبارات النابية قال أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة كنا جلوسا معه في مسجد الخيف فسأله رجل عن مسألة فأفتاه فقال الرجل قال الحسن البصري كذا وكذا فقال أبو حنيفة أخطأ الحسن فجاء رجلا مغطى الوجه فقال يا ابن الفاعلة تقول أخطأ الحسن فهم الناس به فقال أبو حنيفة أقول أخطأ الحسن وأصاب ابن مسعود رضي الله عنه وكان يقول من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له ولم يكن هدوءه هذا وسعة صدره صادرين عن صم عن شخص جامد الحس وضعيف الشعور بل كان له قلب شاعر ونفس حساسة فعن وكيع بن الجراح رحمه الله حدثنا يزيد بن كميت سمعت أبا حنيفة وشتمه رجل واستطال عليه وقال له يا كافر يا زنديق فقال أبو حنيفة غفر الله لك هو يعلم مني خلاف ذلك فقال أبو حنيفة غفر الله لك هو يعلم مني خلاف ذلك وإني ما عدلت به أحدا منذ عرفته ولا أرجو إلا عفوه ولا أخاف إلا عقابه ثم بكى عند ذكر العقاب فقال له الرجل اجعلني في حل مما قلت فقال كل من قال في شيئا من أهل الجهل فهو في حل ومن قال في شيئا ممن هو من أهل العلم فهو في حرج فإن غيبة العلماء تبقي شيئا بصدورهم وقد أوتي استقلالا في تفكيره جعله لا يفنى في غيره ولاحظ ذلك عليه شيخه حماد رحمه الله فقد كان ينازعه النظر في كل قضية لا يأخذ فكرة من غير أن يعرضها على عقله واستقلال فكره هو الذي جعله يرى ما يرى حرا غير خاضع إلا لنص من كتاب أو سنة أو فتوى صحابي على نقيض التابعي فله أن ينظر في قوله ويخطئه ويصوبه لأن رأيه ليس واجب التقليد ولا من الورع تقليده فقد كان يعيش في وسط شيعي وهو الكوفة والتقى بأئمة الشيعة في عصره كزيد بن علي ومحمد الباقر وجعفر الصادق واحتفظ برأيه في كبار الصحابة مع عظيم ميله إلى العترة النبوية ومحبته لهم واحتماله العذاب في سبيلهم جاء في كتاب الانتقاء لابن عبد البر ما نصه قال سعيد بن أبي عروبة قدمت الكوفة فحضرت مجلس أبي حنيفة فذكر يوما عثمان بن عفان رضي الله عنه فترحم عليه فقلت له مستغربا ترحم وأنت يرحمك الله فما سمعت أحدا في هذا البلد يترحم على عثمان بن عفان غيرك فعرفت فضله هذا هو الفكر المستقل لا يخضع للعامة ولا يفنى في الخاصة ولا يؤثر فيه الحب والبغض وكان عميق الفكرة بعيد الغور في المسائل لا يكتفي بالبحث في ظواهر الأمور والنصوص ولا يقف عند ظاهر العبارة بل يسير وراء مراميها البعيدة أو القريبة ولا يكتفي ولا يكتفي في الأمر بدرسه بل هو في ظاهر وضعه كما هو في ظاهر وضعه بل يسير في البحث عن علله وغاياته غير متوقف ولاوان ولعل ذلك التعمق هو الذي دفعه لأن يدرس الأحاديث دراسة متعمق يبحث عن علل ما اجتملت عليه من أحكام مستعينا في ذلك بإشارات الألفاظ ومرام العبارات وملابسات الأحوال والأوصاف المناسبة حتى إذا استقامت بين يديه العلة اتطرد القياس بها وفرض الفروض وصور الصور وسار في ذلك شوطا بعيدا وكان حاضر البديهة تجيئه المعاني متدافعة في وقت الحاجة إليه فلا تحتبس فكرته ولا يغلق عليه في نظر ولا يفحم في جدال ما دام الحق في جانبه وعنده من الأدلة ما يؤيده وكان واسع الحيلة يعرف كيف ينفذ إلى ما يفحم خصمه من أيسر السبيل. من ذلك ما روي أنه كان بالكوفة رجل يقول عثمان بن عفان كان يهوديا هذا الرجل يدعي بأن عثمان بن عفان كان يهوديا ولم يستطع ولم يستطع العلماء إقناعه أو حمله على أن يقول غير مقالته فأتاه أبو حنيفة قال أتيتك خاطبا قال لمن؟ قال لابنتك رجل شريف غني المال أو غني بالمال حافظ للكتاب سخي يقوم الليل في ركوع كثير البكاء من خوف الله فقال هذا الرجل في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة فقال أبو حنيفة إلا أن فيه خصلة واحدة قال وما هي؟ قال يهودي قال سبحان الله أتأمرني أن, أت أن أزوج ابنتي من يهودي قال ألا تفعل؟ قال لا قال أبو حنيفة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنته من يهودي على زعم هذا الرجل قال أستغفر الله إني تائب إلى الله تعالى رحمة الله عليك يا سيدي يا أبا حنيفة عطاء من الله موهبة وكان أبو حنيفة رضي الله عنه مخلصا في طلب الحق وتلك هي صفة الكمال التي رفعته ونورت قلبه وأضاءت بصيرته بالمعرفة ولقد خلص الإمام أبو حنيفة نفسه من كل شهوة إلا الرغبة في إدراك الصحيح وعلم أن هذا الفقه دين أو فهم في الدين لا يطلبه من غلبت عليه فكرة ولم يجعل نفسه تسير إلا وراء الحق وحده سواء كان غالبا أو مغلوبا بل هو الغالب ما دام يصل إلى الحق ولو كان الذي أقنعه به خصومه في الجدل والمناظرة وكان لإخلاصه لا يفرض في رأيه أنه الحق المطلق الذي لا يشك فيه بل كان يقول قولنا هذا رأي وهذا أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بأحسن من هذا أو من قولنا فهو أولى بالصواب منا قيل له يا أبا حنيفة هذا الذي تفتي به الحق الذي لا شك فيه فقال والله لا ادري لعله الباطل الذي لا شك فيه يعني به المسائل الاجتهاديه والتي يكون سبيل الحكم فيها الراي والنظر وكان لاخلاصه في طلب الحق يرجع عن رايه إن ذكر له مناظره حديثا لم يصح عنده لم يصح عنده غيره ولا مطعن له فيه أو ذكرت له فتوى صحابي قال زهير بن معاوية سألت أبا حنيفة عن أمان العبد فقال إن كان لا يقاتل فأمانه باطل فقلت حدثني عاصم الأحول عن الفضيل بن يزيد الرقاش قال كنا نحاصر العدو فرومي إليهم بسهم فيه أمان فقالوا قد أمنتمون فقلنا إنما هو عبد فقالوا والله ما نعرف فيكم العبد من الحر فكتبنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك فكتب عمر أن أجيز أمان العبد فسكت أبو حنيفة يقول زهير ثم غبت عن الكوفة عشر سنين ثم قدمتها فأتيت أبا حنيفة فسألته عن أمان العبد فأجابني بحديث عاصم ورجع عن قوله فعلمت أنه متبع ما سمع وقيل له مرة أتخالف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله من يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم به أكرمنا الله واستنقذنا أما عبادته رحمه الله فقد قال الإمام الحافظ الزهبي في مناقب الإمام قد تواتر قيامه الليل وتهجده وتعبده قال أبو عاصم النبيل كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته كان يسمى الوتد وروى الموفق المكي بسنده قال كان أبو حنيفة إلى حفص بن عبد الرحمن قال وحفص هذا كان شريك الإمام أبي حنيفة في التجارة قال كان أبو حنيفة يحفظ القرآن فيختمه في الشهر ثلاثين مرة وروا كذلك بسنده قال كنت شريك أبي حنيفة ثلاثين سنة فكان يختم القرآن في ثلاثة أيام ولياليها وكان يتصدق كل يوم بصدقة وروا محمد بن الحسن قال صلى أبو حنيفة ثلاثين سنة صلاة الفجر بوضوء أو بوضوء العتمة وروا كذلك بسنده قال لقد حدثني من أثق به من أهل مكة الذي كان ينزل عليه أبو حنيفة إذا قدم مكة قال أقام عندي في قدمة قدمها ستة أشهر ما وضع جنبه ولا نام ما رأيته إلا في صلاة أو طواف وقال الذهبي قال مسعر بن كدام وهذا مسعر الإمام السبت الذي قال عنه شعبة بن الحجاج كنا نسمي مسعر المصحف شعبة بن الحجاج يقول كنا نسمي مسعر ابن كدام المصحف لكسرة لشدة إتقانه كأنه كان لا يخطئ قال دخلت المسجد فرأيت رجل يصلي فاستحليت قراءته فوقفت حتى قرأ سبع فقلت يركع ثم بلغ الثلث فقلت يركع ثم بلغ النصف فلم يزل على حاله حتى ختم القرآن في ركعة فنظرت فإذا هو أبو حنيفة قال إبراهيم بن رسلم المروزي سمعت خارجة بن مصعب يقول سمعت خارجة بن مصعب يقول ختم القرآن في ركعة أربعة من الأئمة عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير وأبو حنيفة رضي الله عنهم هذا الإمام الذي جعل ليله للعبادة ونهاره للعلم والإفادة متى كان ينام قال العابد الزاهد مسعر بن كدام رأيته يصلي الغداد ثم يجلس للعلم إلى أن يصلي الظهر ثم يجلس إلى العصر ثم إلى قريب المغرب ثم إلى العشاء فقلت في نفسي متى يتفرغ للعبادة لأتعاهدنه أي لأراقبنه فلما هدأ الناس خرج إلى المسجد متطهرا فانتصب للصلاة إلى الفجر ثم دخل فلبس ثيابه وكانت له ثياب خاصة يلبسها لقيام الليل أو يلبسها لقيام الليل وخرج لصلاة الصبح ففعل كما فعل ثم تعاهدته على هذه الحالة فما رأيته مفطرا ولا بالليل نائما وكان يغفو قبل الظهر إغفاءة خفيفة وقرأ ليلة حتى وصل إلى قوله تعالى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم فما زال يرددها وهو يبكي ويقول اللهم من علينا وقنا عذاب السموم يا رحيم حتى أذن للفجر وردد قوله تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ليلة كاملة في صلاة قالت أم ولده ما توسد فراشا بليل منذ عرفته وإنما كان نومه بين الظهر والعصر في الصيف وأول الليل بمسجده في الشتاء هكذا الأوقات التي كان ينام بها فليأتي ولينظر إلينا في هذا الزمن ولا حول ولا قوة إلا بالله ماذا يقال في رجل جهازه أو جهازه إلى القبر يقوم الليل كله صلاة وبكاء ودعاء لا يتوسد برأسه فراشه أربعين سنة ويصوم ثلاثين سنة ماذا يقال في إمام يذكر بالله تعالى فيخاف حتى يذكر بالله تعالى فيخاف حتى يغشى عليه ليس عجبا أن نجد العلماء يذكرونه بالخير ويرونه فيذكرون الله عند رؤيته لما يغصرون فيه من علائم خشية الله والخوف منه قال حماد بن أبي حنيفة لما غسل الحسن بن عمارة أبي قال غفر الله لك لم تفطر منذ ثلاثين سنة ولم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة ولقد أتعبت من بعدك وفضحت القراء وقال يحيى بن سعيد القطان جالسنا أبا حنيفة وسمعنا منه وكنت والله إذا نظرت إليه عرفت في وجهه أنه يتق الله عز وجل وقال عبد الله بن مبارك دخلت الكوفة فسألت عن أفقه أهلها فقيل أبو حنيفة وسألت عن أزهد أهلها فقيل لي أبو حنيفة وسألت عن أورع أهلها فقيل لي أبو حنيفة وروا مسعود بن شيبة بسنده إلى عبد الله بن مبارك قال وذكر أبا حنيفة قال وما يقدرون أن يقولوا في رجل عرضت عليه الدنيا بحذافيرها فنبذها وراء ظهره فضرب بالسياط وقيل له خذ الدنيا فصبر على السراء والضراء ولم يدخل فيما كان غيره يطلبه ويتمناه والله لقد كان على خلاف من أدركناه يطلبون الدنيا والدنيا تهرب منهم وتأتيه الدنيا فيهرب منها وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عندما ذكر أبو حنيفة عنده قال رحمه الله كان ورعا ضرب على القضاء إحدى وعشرين سوطا فأبى قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري ما أبعد أبا حنيفة عن الغيبة ما سمعته يغتاب عدوا له قال والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها روى الموثق بسنده قال سمعت يزيد ابن هارون وسئل متى يحل للرجل أن يفتي فقال إذا كان مثل أبي حنيفة قال قيل له يا أبا خالد تقول مثل هذا فقال نعم وأكثر من هذا ما رأيت رجلا أفقه منه ولا أورع منه ورأيته يوما جالسا في الشمس بحذاء باب إنسان فقلت له يا أبا حنيفة لو تحولت إلى الظل فقال لي على صاحب هذه الدراهم فكرهت أن أستظل بظل حائطه فيكون ذلك جرا لمنفعة وما أراه على الناس واجبا هذا أمر يلزم نفسه به لا يراه على الناس واجبا ولكن العالم يحتاج إلى أن يأخذ لنفسه من علمه بأكثر مما يدعو الخلق إليه قال يزيد بن هارون وأي ورع أكبر من هذا أما أقوال الأئمة الأعلام فيه فقد روى ابن عبد البر في كتابه الانتقاء بسنده إلى أبي داود السجستان أنه قال رحم الله أبا حنيفة كان إماما رحم الله مالكا كان إماما رحم الله الشافعية كان إمام وكلمة إمام لا تطلق إلا على من كان عالما فقيها مجتهدا محدثا أصوليا مفسرا لغويا زاهدا ورعا قال مسعر بن كدام من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعالى رجوت أن يخاف وأن لا يكون قصر في الاحتياط لنفسه وقال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن الإمام رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته وقال الإمام الشافعي رحمه الله ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالا على أبي حنيفة وقال أبو يوسف كانوا يقولون أبو حنيفة تزينه الله بالفقه والعلم والسخاء والبذل وأخلاق القرآن التي كانت فيه وكان الإمام أحمد كثيرا ما يذكره ويترحم عليه ويبكي زمن محنته ويتسلى بضرب أبي حنيفة على القضاء أي يسلي نفسه بذكر ضرب أبي حنيفة حينما كان الإمام امتحنا في قضية خلق القرآن رحمهم الله تعالى روى الخطيب بسنده إلى محمد بن بشر قال كنت أختلف إلى أبي حنيفة وإلى سفيان فآتي أبا حنيفة فيقول لي من أين جئت فأقول من عند سفيان فيقول لقد جئت من عند رجل لو أن علقمة والأسود من شيوخ الإمام من التابعين لو أن علقمة والأسود حضراء لحتاجاء إلى مثله فآتي سفيان فيقول من أين جئت فأقول من عند أبي حنيفة فيقول جئت من عند أفقه أهل الأرض وروى القاضي الصيمري بإسناده قال لي المغيرة بن مغنم الضبي جالس أبا حنيفة فلو كان إبراهيم النخعي حيا كان محتاجا إلى مجالسته إياه هو والله يحسن أن يتكلم في الحلال والحرام قال عبد الله بن مبارك إن احتيج للرأي فرأي مالك وسفيان وأبي حنيفة وهو أفقههم وأحسنهم وأدقهم فطنة وأغوصهم في الفقه وقال عبد الله بن مبارك أيضا قول أبي حنيفة عندنا إذا لم نجد أثرا كالأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أبي حنيفة عندنا إذا لم نجد أثرا كالأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنه قال أنه كان يحدث الناس فقال حدثني النعمان ابن ثابت فقيل له من تعني قال أبا حنيفة مخ العلم فأمسك بعضهم عن أن يكتب ذلك الإملاء فسكت ابن المبارك هنيهة ثم قال أيها الناس ما أسوأ أدبكم وأجهلكم بالأئمة وما أقل معرفتكم بالعلم وأهله ليس أحد أحق أن يقتدى به من أبي حنيفة لأنه كان إماما تقيا ورعا عالما فقيها كشف العلم لم يكشفه أحد ببصر وفهم وفقمة وتقى ثم حلف ألا يحدثهم شهراء روى ابن حجر الهيتم بإسناده إلى ابن المبارك قال دخل أبو حنيفة على مالك فرفعه ثم قال بعد خروجه أتدرون من هذا قالوا لا وعرفته أنا قال هذا أبو حنيفة النعمان لو قال هذه, هذه الأسطوانة من ذهب لخرجت كما قال لقد وفق له من الفقه حتى ما عليه كثير مؤنة وروى الحارثي بسنده إلى أبي يحي الحماني قال ما ضممت أبا حنيفة إلى أحد من أهل زمانه ممن لقيتهم وإن من لم ألقهم في كل باب من أبواب الخير إلا رأيت لأبي حنيفة الفضل عليهم ما لقيت أحدا قط أفضل منه ولا أورع منه ولا أفقه وقال سفيان بن عيينه ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى روى الموفق بسنده إلى عبد الله بن مبارك قال قدمت الشام على الأوزاعي فرأيته في بيروت فقال لي يا خراساني من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة يكن أبا حنيفة فرجعت إلى بيتي فأقبلت على كتب أبي حنيفة فأخرجت منها مسائل من, جي من جياد المسائل وبقيت في ذلك ثلاثة أيام فجئته بعد الثالث وهو مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب في يدي فقال أي شيء هذا الكتاب فناولته فنظر في مسألة كتبت فيها قال النعمان بن ثابت فما زال قائما بعد أن أذن حتى قرأ صدرا منه ثم وضع الكتاب في كمه ثم قام وصلى ثم أتى عليه فقال لي يا خراساني من النعمان بن ثابت قلت شيخ لقيته بالعراق فقال هذا نبيل من المشايخ اذهب واستكثر منه قلت هذا أبو حنيفة الذي نهيت عنه وفي رواية أنه اجتمع أبو حنيفة بالأوزاعي في مكة فرأيته يجاري أبا حنيفة في تلك المسائل التي كانت في الرقعة فرأيت أبا حنيفة يكشف عن تلك المسائل بأكثر مما كتبت عنه فلما افترق لقيت الأوزاعية بعد ذلك فقال غبطت الرجل قال غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر الله لقد كنت في غلط ظاهر إلزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه وهذا شأن الإنصاف عند العلماء وروا ابن عبد البر بسنده إلى ابن شبرم قال كنت شديد الإزراء على أبي حنيفة وهذه حالة ترى قديماً وحديثاً بين المتعاصرين فحضر الموسم وكنت حاجاً يومئذ فاجتمع عليه قومه يسألونه فوقفت من حيث لا يعلم من أنا فجاء رجل خراسانيٌ فقال يا أبا حنيفة قصدتك أسألك عن أمر لقد أهمني وأزعجني قال ماهو قال لي ولد وليس لي غيره فإن زوجته طلق وإن سريته اعتق وقد عجزت عن هذا فهل من حيلة فقال للرجل اشتري الجارية التي يرضاها هو لنفسك اشتريها لنفسك ثم زوجها منه فإن طلق رجعت مملوكتك أنت صاحبها أنت من اشتراها وإن أعتق أعتق ما لا يملك قال ابن شبرمة فعلمت أن الرجل فقيه فمن يومئذ أمسكت عن ذكره إلا بخير قال الحافظ عبد العزيز بن أبي رواد من أحب أبا حنيفة فهو فهو سني ومن ابغضه فهو مبتدع وفي روايه له بيننا وبين الناس ابو حنيفه فمن احبه وتولاه علمنا أنه من اهل السنه ومن ابغضه علمنا أنه من اهل البدعه قال الإمام ابو عمرو ابن عبد البر ابو عمر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله والذين رووا عن أبي حنيفة ووسقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه وكان يقال يستدل على نباهة الرجل في الماضين بتباين الناس فيه قالوا ألا ترى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه هلك فيه فئتان محب أفرط ومبغض فرط وهذه صفة أهل النباهة ومن بلغ في الدين والفضل الغاية وقال في كتابه الانتقاء باب ذكر منتهى إلينا من ثناء العلماء على أبي حنيفة وذكر سبعين من كبار العلماء الذين أثنوا على الإمام أبي حنيفة وكان منهم وذكر سبعين من كبار الأئمة في الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى أما حفظه للحديث فأتركه لمحاضرة أستاذ الدكتور ماجد لأنه سيتكلم في هذا الموضوع إن شاء الله وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين